بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأم فادل الأم فادل الله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن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 وَإِذْ يعدكم الله إحدى الطائفتين ينها لكم وتودون أن غير ذات الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 إذ وشيكم وعسابنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة عني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان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 ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تَعُودُونَ عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِذْ قَالُوا لِلَّهِ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ علينا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 وإن يعودوا فقد مضت سنه الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فَإِنْ ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المصير أَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَنِذِلْ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُمْ تُمْاَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ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 لَفَشِلْتُمْ وَنَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا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 والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غانب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم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 ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخين ترهبون به عدو الله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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وانكم منكم مائه يغلبوا الفا من الذين كفروا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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِنْ وَلَا يَتِحِبْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم موفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم